لا عاد تصرخت تنادي وانت بذل هجر بادي لا عاد تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جماد تسمع لقال نوقي وقيل تسمع لا عاد تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جماد تسمع لقال نوقي <تصفيق> لهلك نكرت الوداد يا كيف صاروا وأعادي وتقول رمت البعادي وانت فوادك علي وانت فوادك علي لأهلك نكرت الودادي يا كيف صاروا أعادي وتقول رمت البعادي وانت فؤادك علي وانت فؤادك علي لا لأعاد تصرخ نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك, لقلبك النجمات تسمع لقال وقيل طول الجفا وشفادي يا غير صد وتمادي والهم في العين بادي ودموع عينك تسين ودموع عينك الجفا وشفادي يا غين صد وتمادي والهم في العين بادي وادمع عينك تسي وادمع عينك تسي لا تصرخ تنادي وانتبذ الهجر بادي لقلبك النهج بادي تسعن ليل المظلم وهادي والدك يرفع على يادي يدعي لرب العباد يهدي ولاده السبيل يهدي ولاده السبيل, السبيل ليل المظلم وهادي والدك يرفع على يادي يدعي لرب العباد يهدي ولده السبيل يهدي ولده السبيل لا عاد تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك النهج مادي تسمع لقال وجي تسمع لقال وجي تسمع لقال, وقيل. تسمع لقال وقيل. امك حرام هسه طيب الكرا والرقادي شوف الظنا هالمراد ليل طويل ليل طويل امك حرام هسه طيب الكرا والرقادي شوفت الظنا المرادي ليل المفارق طويل, ليل المفارق طويل Bağırkoy, lahad tıraxtı nadi,